بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات كتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين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 ومن الناس من يشتري له والحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هدوا أُولَئِكَ لهم عَبَابٌ مُهِينٌ وَإِذَا تُتْلَى عليه آيَاتُنَا وَأَلَّا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرى فبشره بعذاب أليم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 يا غني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وَوو الصَين بوالديه حملته وَدَك وهنا على وهن الن وإن جاهدك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما واتبع سَبِيلَ من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون وَإِنْ جَحَدَا على أَنْتَ تشرك بي ما بِهِ به علم فلا تطعهما سبيل من اناب الي ثم الي مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون يَا هُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُمِتْ قال حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَسَكُمْ فِي صَخَّرَةٍ أَوْ فِي تماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا غني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر وصبل على ما إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعي لنسك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل وقصد في مشيك وارضب من صوتك إن أنكر لصوتك ولم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبق عليكم نعمه ظاهرة وباطنه؟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 وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفر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 الله تميع فصيل ألم تر أن الله وزخر الشمس والقمر كل يجري قبيل ذلك بأن الله هو الحق وأن يدعون من اقل هو ام الله هو العلي الكبير <تصفيق> ألم تر أن أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته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 لدعوه الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البدل فمنهم مقتصد وما يجحد بآيات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 وما تدري نفس ماذا تكتب غدا وما تدري نفس بأي أرض